الحمد لله اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام يحصل بها الخير الكثير والعجل الكبير أما فأذف يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وبطاعته فبذلك يحصل كل مطلوب وينجو الإنسان من كل مرهوب أيها المسلمون من رحمة الله جل وعلا بعباده أنشر علىه من الأحكام ما ييسر لهم أمورهم وتستقيم به أحوالهم وفق مبادئ التيسير والتسهيل فمن قواعد شريعة الإسلام المشقة تجلب التيسير ومن جوانب التيسير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين. الثابت بالكتاب العظيم والأحاديث المتواطرة عن النبي الكريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه فيسن المسح عليهما ما دام الإنسان لابس لهما ولا يشرع أن يخلع الكفين ليغسل القدمين عند وضوعه إخوة الإسلام ويلتحق بمشروعية المسح على القفين المصنوعين من الجلود المسح على الجوربين، وهما ما يتخذ ما يتخذ من القطن أو من الصوف ونحوه مما هو في حياة الناس اليوم، فيشرع المسح على الجوربين بهذه بهذا الوصف في الوضوء متى نبسهما الإنسان على طهارة كاملة بمعنى أن يتوظأ وضعوا كاملا أو يغتسل غسلا مشروعا كالغسل من الجنابة مثلا ثم يلبسهما بعد ذلك والأحرى أن يلبس المتوظئ الخفة أو الجوربة حتى يقسل قدميه كليهما فحينئذ له أن يمسح بعد ذلك والمسح إنما هو في الطهارة من الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر كمن عليه جنابه فلا يجوز في ذلك المسح على قفين بل لا بد من خلعهما وغسل البدن كاملاً إخوة الإسلام ومدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمساعد ثلاثة أيام بلياليها وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد حدث وقع بالإنسان وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث الذي يصيب الإنسان مما يسمى عند أهل العلم بنواقض الوضوء. فمثلا إذا توضأ لصلاة الظهر ثم لبسهما ثم أحدث ثم مسحه عند صلاة العصر فحينئذ تبدأ مدة المسح. من مسحه عند صلاة العصر، ومن مسح وهو مسافر ومن مسح وهو مسافر ثم أقام في البلد أتم مسح مقيم أي يوم وليلة ما دامت هذه المدة قائمة ومن مسح وهو مقيم في البلد ثم سافر في أثنائه هذه المدة فينسح مدة مسح المسافر أي ثلاثة أيام بلياليها على الرابح من قول أهل العلم والمسح على الكفين متعلق بغسل الذجلين في الوضوء بمعنى لا بد أن يتوضأ وضوءاً شرعياً بالماء أما إذا تيمم الإنسان في حال مشروعية التيمم ثم لبس خفين فلا يجوز له أن يمسح إذا وجد الماء بحجة أنه لبس القفين على طهارة شرعية إذ الطهارة في المسح على القفين بغسلهما بغسل القدمين بالماء مع سائر الأعضاء فمثلا من لم يجد الماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء فإنه لا مانع من أن يلبس مفّيه ولو على غير طهار ويصلي بهذا التيمم ولكن إذا وجد الماء أو شفي المريض فلا بد من وضوء. تامل بما فيه غسل القدمين، ومتى شك الإنسان في ابتداء مدة المسح فإنه يبني على اليقين وهو عدم المسح فمثلا إنسان شك هل بدأ من صلاة الظهر أو من صلاة العصر فالأصل أن يبني على اليقين وهو عدم المسح فحينئذ يحسب المدة من صلاة العصر والواجب أيها المسلمون أن يمسح من كان على الخفين أن يمسح أعلى الخف إذا أراد أن يمسح بأن يبدأ المسح من أصابعه أصابع قدميه إلى ساقه فيمسح اليمنى ثم اليسرى وإن مسحهما جميعاً أن يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى كفعة واحدة فلا بأس وهذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليمسح عليهما ولا يسن مسح أسفل لكان اشفل الخف اعلى لكان اشفل الخف اولى من مشي منها اله وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على ظاهر حفي رواه ابو داود وقال ابن حجر اسناده صحيح واذا لبس الانسان الجوارب ثم لبس عليهما جوارب اخرى ومسح على العليا فلا بأس عن الصحيح من قول أهل العلم ما دامت مدة المسح قائمة وتحسب المدة من مسحه على الجورب الأول وإذا انتهت مدة المسح والإنسان على طهاره فلا تنتبض طهارته بذلك على القول الراجحي واختاره ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل التحقيق لأن الشرع وقت المسح فإذا تمت مدته والإنسان على طهار فطهارته باقية ولكن لا يجوز له المسح عليهما حتى يأتي بوضوء كامل وتبدأ مدة مسح جديد ومثال هذه المسألة مثال هذه المسألة وهي انتهاء مدة المسح على الففين أنه أن يبتدع أن تبتدع مدة المسح من صلاة العصر فيكون الإنسان على طهارة حتى يأتي العصر الجديد من اليوم الثاني والإنسان على طهارته بعد أنه مسح واليوم والليلة قد باقية ولم ينتقل رضوه فحينئذ نقول إنه يجوز له أن يصلي بذلك بتلك الطهارة ولا دليل على نقضانها ومطلانها جعلني الله وإياكم من أهل الفقه في دينه وبصرنا بشريعة ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ونساء المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الرفور الرحيم الحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأونة وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله فتح الله به أعين أمية وقلوبا غلفا وآذان سما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى أما بعد فيا أيها المسلمون من المعلوم عند علماء الإسلام أن الأصل الذي تقوم عليه صحة التعبد متابعة السنة النبوية وقيام الدليل الشرعي وإنما يفعله بعض من المسلمين من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو أمر محدث لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا حلفاء الراشدون ولا أهل القرون مفضلة مع عظيم محبتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير إنما هو في الاتباع والشر كل الشر إنما هو في الابتداء قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام من أحدثا من أحدث ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصلٌ عظيم في الإيمان بالله جل وعلا ولا يستقيم إيمانٌ بدون محبته صلى الله عليه وسلم ولكن من لوازم وعركان محبته الاقتداء بهديه واتباء شرعه وعدم الإحداث في دينه ولو كان ذلك في ظل الإنسان حسنا فإن الحسن إنما يكون حسنا بشر إلا جل وعلا ثم إن الله أمرنا بأمر عظيم ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقُرَّة عيوننا وقلوبنا نبينا محمد اللهم صل على خلفاء راشدين والآلِمة المهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن آل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعجز الإسلام والمسلمين اللهم اكتب اللهم وكتب الإزتة والنصرة للمسلمين في كل مكان اللهم أيد المسلمين في كل مكان اللهم اجعل كلمتهم هي العليا وكلمة أعدائهم هي السهلة اللهم وحد بين صفوف المسلمين اللهم خرج هروبهم اللهم نفس قرباتهم اللهم يسهد لهم أمورهم اللهم غرف قيرهم اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل لهم من كل عسر يسرا ومن كل خوف امنا اللهم أم اجعل لهم من كل خوف امنا اللهم أم اجعل لهم من كل خوف امنا يا يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعاً بأحياء منهم ولا يا حي يا قيوم اللهم وفق لي أمرنا لما تمرق وترضى اللهم وفقه ونائبيه اللهم ألبسهم لباس الصحة والعادية اللهم اشف كل مريض يا حي يا قيوم اللهم اشف كل مريض يا حي يا قيوم اللهم الشفاء والعおっية لكل مريض يا رب العالمين اللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أهل القدر والتقوى اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والطاعة يا أي ويobs يا والجلال والإكرام اللهم أنت الغني اللهم أنت الغني اللهم أنت الغني يا من بيديك يا من بيديك خزائن الدنيا والآخرة اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أذننا وأذن ديار المسلمين اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين اللهم اسقنا واسق ديار, ديار المسلمين اللهم إن بنا من الضرم ما لا نشكوه إلا إليك اللهم فأنزل علينا الغيث اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا ببهائ منا اللهم ارحمنا ببهائ منا اللهم ارحمنا ببهائ منا يا ذا الجلال والاكرام يا غني يا حميد يا غني يا حميد يا غني يا, يا, يا حميد اللهم انا لما أنزلت إلينا من خير فقراء لا بنا لنا عن رحمتك لا اللهم انزل لنا من رحمتك ما يغنينا عن خلقك اللهم انزل لنا من الغيث ما يغني المسلمين عن الخلق يا حي يا قيوم يا ذا انجلال والإكرام عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا